أناء سيدي أبي الحسن البكر رضي الله عنه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله لا رحمن إلا الله لا رحيم إلا الله لا ملك إلا الله لا كدوس إلا الله لا سلام إلا الله ، لا مؤمن إلا الله لا مؤمن إلا الله لا عزيز إلا الله، لا جبار إلا الله لا متكبر إلا الله لا خالق إلا الله ، لا بارئ إلا الله لا مصور إلا الله لا غفار إلا الله لا قحار إلا الله لا وهاب إلا الله لا رزاق إلا الله لا فتاح إلا الله لا عليم إلا الله لا قافغ إلا الله لا باسط إلا الله لا خافغ إلا الله لا رافع إلا الله لا معز إلا الله لا مذل إلا الله لا سميع إلا الله لا بصير إلا الله لا حكيم الله لا عدل إلا الله لا لطيف إلا الله لا خبير إلا الله لا حليم إلا الله لا عظيم إلا الله لا غفور إلا الله لا شكور إلا الله لا علي إلا الله لا كبير إلا الله لا حفيظ إلا الله لا بقيت إلا الله لا عسيب إلا الله لا جليل إلا الله لا كريم إلا الله لا رقيب إلا الله لا مجيب إلا الله لا واسع إلا الله لا حكيم إلا الله لا وتود إلا الله لا مجيد إلا الله لا باعث إلا الله لا شهيد إلا الله لا حق إلا الله لا وكيل إلا الله لا قوي إلا الله لا مثين إلا الله لا ولي إلا الله لا عميد إلا الله لا محصي إلا الله لا مبير إلا الله لا معيد إلا الله لا محيي إلا الله لا ميت إلا الله لا عيا إلا الله لا قوة إلا الله لا وجد إلا الله لا ماجد إلا الله لا واحد إلا الله لا أحد إلا الله لا فرد إلا الله لا صمد إلا الله لا قادر إلا الله لا مقتدر إلا الله لا مقدم إلا الله لا مؤخر إلا الله لا عول إلا الله لا آخر إلا الله لا ظاهر إلا الله لا باطن إلا الله لا بالي إلا الله لا متعالي إلا الله لا بر إلا الله لا تواب إلا الله لا منتقم إلا الله لا عفو إلا الله لا رؤوف إلا الله لا مالك الملك إلا الله لا ذا الجلال والإكرام إلا الله لا مقصد إلا الله لا جامع إلا الله لا غني إلا الله لا مغني إلا الله لا مانع إلا الله لا طار إلا الله لا نافع إلا الله لا نور إلا الله لا هادي إلا الله لا بريع إلا الله لا باقي إلا الله لا وارث إلا الله لا رشيد إلا الله لا صابر إلا الله إلهي كالت العبارات عن وصفك وعظم كرمك وعما فلم يختص بمسؤول ولا مرغوب فيه فنسألك خيراتك السنية ومعارتك البهية وإشراقاتك العالية خصنا بلطفك وعدم شهود عزك في قلوبنا وحواسنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار إلى كل صفات مجد تعقد لك وأنفرت وكل كمال هو لك فأسألك بتوعيدك أن توحدني لك وبتفريدك أن تفردني لك وإلا تبقي فيي درة ولا أصغر إلا وهي لك يا جامع الكمالات يا من أحظى بفراد الفلك والملكوت والغيب والشهادات يا إلهي وسيدي ومولاي يا الله يا رحمن يا رحيم يا كامل الصفات يا من الزهاء عن الاختلافات أنت الواحد الأحد الفرد صمد المنزه عن الصاحبة والبلد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كثبا أحد إني تساويه الأغيار وهو مبديها أو تلحقه الآثار وهو منشيها أو تشبهه الحوادثه فهو مفتيها يأبى ذلك جلاله ويدفعه كماله فهو كما هو لا إله إلا هو رب العرش العظيم خلقتني لي ونسبت إليه وعلمتني وعولت عليك وأظهرتني وظهرت لديه وأحوجتني لك في كل شيء فمن أَنَا لَوْلَاكَ لولاك هل إِلَّا نُورُكَ نورك سَطَعَ إِلَّا ظُهُورُكَ سُبْحَانَكَ عَنْ سِوَاكَ وَسُبْحَانَكَ عَنْ شُهُودِ أُولَاكَ وَسُبْحَانَكَ تَقَدَّسَتْ أَسْمَاءُكَ وسبحانك عن إدراك تنجيهك وإدراك ذاتك لا إله إلا أنت يا دور يا حق يا مبيد ولك الحمد منك وأنت الظاهر والباطن والأول والآخر وأنت على كل شيء قدير وأنت على كل شيء قدير فسبحانك إلهنا وإله كل شيء ومغلانا ومغلاه أنت العلي الكبير إلهي من أنا وما علمي وما عملي وما وجودي بصلاحي وزللي وما سؤلي وما أمالي وما جودي وما بخلي وما هذه المظاهر الحاجبة المصعوبة الواصلة الموصولة بحسبي أولاك وشهودي لذاك أنت المبدئ المعيد الولي الحميد الكريم المجيد ذو الآلاء الظاهرة والنعم المتوافرة نَبَّرْتَ الأكوان بمعاليك القديمة فأوجدت كلها في غدبك مستديبة آياتك العالية وصفاتك صفاتك السنية وطوالع مجدك البهية تم نور أنوارك في مشاهد أسرارك لك بك يا ولي يا أمرت ونهيت وحكمت وقضيت فلك الحمد فيه ما مهما قضيت فتسليم وسلام ومهما أمرت فلك فيه أحكام ومهما نهيت ففيه مشهد التمام عجزنا عنك واعترفنا بقسورنا كما عرفت أنت المبيث الماحي أنت الواحد ورغم أنت اللاعي يا مكوين الأكوان يا رب كل شيء يا ربي يا رب كل زمان يا واحد يا أحد يا ديان دان لك من أدنيت وبعيد عنك من أقصيت لا إله إلا أن تجعانك رب العالمين أنت الحامد قبل حبيد الحامدين الموجود قبل وبعد الأولين والآخرين يا حنان يا منان يا إله العالمين أنت القيوم القائم وأنا الفقير الحائم ببابك جاث ملازم من كيف يحجب من أذن له في الدخول أم كيف يسأل سواك من لف إليه الوصول حاشا أولاك أي يحبج بسؤال ما سواك تعاليت يا ذا الجلال في كل مقام ونقال وحال قال أنت الحق الوكيل والمولى الجليل يا مظهر الجميل الجميل أنت حسبيا ونعم الوكيل لا شيء إلا وهو مركول إليك مفتقر بك إليك مستدل بك عليك يا نور البصائر لشهود الماثر ويا كاشف الضر أمن دعاه وصارف السوء أمن نهجاه ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم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 إلهي تعالى قدس ذاتك وتبارك سر اسمائك وصفاتك وامتلأ الكون بأنوارك وأشرق الوجود بلوامع سوادع أسرارك وتنزل غطاء رزقك من سماء إمدادك وعم قبل فضلك جملة بلادك وكافة عبادك وخصصت بسر أحديتك الصفوة الخيرة من عبادك ونظرت باسمك الباطن لبواطن أوليائك فغابوا فيك عما سواك وظهروا متسربلين من اسمك الطاهر بسرابين قدسك وحلل إنسك وملابيس وفاك لك الهوية المطلقة والأحدية الجامعة المحققة والعظمة التي تخر عن دهاجهات السماوات وجبال الأرض هتا والجلالة التي جعلت بين أصفيائك وأعدائك من سلطان قهريتك وبرهان قيوميتك عجابا وسدا يا باسق يا ودود يا مالك يا معبود يا مقصود يا موجود يا عزيز أنت الله يا عزيز أنت الله يا عزيز أنت الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا علي يا عظيم يا ذا الجلال والإكرام لبينا لبيك مولاي مولاي دلنا بك عليك وارزقنا من الثبات ما نكون به متعدمين بين يديك واجعلنا من أهل خصوصيتك الداخلين ج برحمة المتمتعين بقروبك بقرون وقد وقدسنا من العيوب والآفات وضهرنا من الذنوب والسيات وسلمنا من كل وصف ذميم واجعلنا من أتى الله بقلب سليم وأمنا بنا يوم الفزع الأكبر وارزقنا منك وبك مزيد الحظ الأنفر وحققنا بدلة لك والعزة بك في كل شان حتى نعتز بعزتك بين أهلك والثوعيد والعرفان ولا تذلنا باتباع شهوات الأنفس وخطرات الشيطان يا من إليه أفقر الأغنيان فكيف حال المساكين وجهل حق قدره العلماء فكيف بالجالة المقصرين لا يذل من أنت وكيله ولا يضيع. من أنت كفيره ولا يخيب من أنت ناصره ولا ينسى من أنت بنطف يا من سرعة مقاديره واختلاف شؤون تدابيره عنا من السكون إلى عطاء ومن اليأس منه في كل بلاء يا من أظهر محاسن من شاء من عباده فضلا وإحسانا وسترى العورات والمساوية جودا وعفوا وغفرانا إن عصتك النفس الأمارة بالسوء فبقاهريتك طوعا لتقديرك وإن أطاعتك المريغة المطمئنة فبإرادتك وحكمتك وتدبيرك توسلت إليك بفقري ووصول فَقِلْ إلَيْكَ مَحَالُ وَشَكَوْتُ إلَيْكَ طَعْفِي وَتَرَارِي وَمَا يَخْفَى عَلَيْكَ حَالٌ وما أضربك منا وما أبعدنا عن بابك ولكن ظلمت بعدنا عنك يكشفنا نور قترابك دلت الآثار والأطوار أنك تعرفتني عبادك في كل شيء فيا فوز من عرف وما ج اشتركوا <تصفيق> شيء. حيث كنت أنت الذي لذاته بذاته دلا ووصف كثرة علمك أطمعتنا في مزيد فضلك وقوة نقمتك خوفتنا من سطوة عدلك عزمنا على طاعتك من حيث إنك آل بعدجنا عن اداء حقها لانك القوي القاهر فان قصرت همتنا عن قدرتك في علو وجزما فما قصرت بفضلك واقتدارك معبه وعزما يا ذل من ليس له من حبك نصيب ويا عز من أنت له محب وحبيب وحقك ذلنا إليك ظاهر وما على أقوالنا وأفعالنا وكل أحوالنا عنك شيء ساتذ استوى عندك السر والعلن وأحاض علمك بما ظهر في الكون وما بطن وما هو الكون وما هو الظهر والبطون لا إله غيرك ولا رب سواك ولا معدود إلا أنت في سائر الشون فحققنا اللهم بحقائق أهل القرب وأقمنا بصدق العبودية إليك في مشاهد أهل الاصطفاء والحب وأغننا بتدبيرك لنا عن تدبيرنا واختبارك عن اختبارنا واجعل في مرادك مرادنا وقوي فيك رجاءنا وإليك التجاءنا وعليك اعتمادنا يا الله يا رحمن يا رحيم يا عي يا قيوم يا علي يا عظيم يا ذا الجلال والإكرام اللهم لك أسأل وبك أتوسل وعليك أتوكل فبعزتك أستنصر فانصرني Valeika ette فإلى من سواك تكلني فنعم نصير والوكيل أنت لا إله إلا أنت لا أخيب وفي فضلك مرغوبي ولا أحرم وأنت مأموني ومطلوبي رفعت حاجتي إليك فوق وجدتك جواداً كريماً وعرضت أمني عليك ولم تزل محيطاً عليماً فكنت بي الرؤ الرؤوفاً رحيماً ها أنا عبدك وها أنت ربي ها أنا فَهَا انْتَحَسْبِي لا يَحْجُبُنَا عَنْكَ سَمَاءٌ وَلا أَرْضٌ وَلا يَحُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ وَبَيْنَ عِلْمِكَ طُولٌ وَلا عَرْضٌ أَدَمَن قبل نشأتي فلا تبعدني بعد ذلك ومحسوب عليك قبل فطرتي فلا تضردني أن أشر في المسالك ترضى ولا علة منك فكيف مني كل جزء مني مضطر إليك و أنت غني أني غلب قضاءك كل شيء وأسر قدرك كل ميت وحيم لا تعيش العوالم قلبا أنت نوره وأسسه ولا تلج الضلمة في أشرقت من نور سما. حكمتك شمسه خاب من رضي سواك بدلا وخسر من ظن عنك متحولنا ولا حول ولا قوة إلا بك ولا أنصرت إلا بجانبك كم لك من وليم أذقت أوحنا وتمؤنست فقام بين يديك متملقا وكم لك من صيف ألبسته من ملابس الهيبة والجلال والقبول والاقبال يا من احتجم في سرادق عز ذاته فلا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وتجلى بسر أسمائه وصفاته فمد ما شاء من الآثار ومحق بنور جماله وجلاله حجب الأكدار والأغيار لا تخفا وأنت الظاهر ولا تغيب وأنت الرقيب الحاضر يا منفس كربة كل مكروب ويا كاشف الضر والبلاء عن أيوبة وَيَا مَنْ أَقَرَّ بِيُوسُفَ عَيْنَ صَفِيهِ وَنَبِيهِ يَعْقُوبُ فَنَجَّى نُوحًا مِنَ الْغَرْقِ وَإِبْرَاهِيمَ مِنَ الْحَرَقِ ويونس من الظلمات وسلم موسى من شر الجبابرة العتاد وأعاد محمدا صلى الله عليه وسلم من شياطين الإنس والجنة وحفظ الأرواح قبل الأشباحه وبعدما صارت في البطون أجن، وصورها بحكمته وأبداها إلى هذا الوجود بقدرته وقدر لها رزقا وأجلا إلى أن أعداها إلى ما كانت عليه أولا ثم ما إن عليه النشأة الأخرى يا من جعل لكل شيء مبدأ وغاية وقدرا إلى سلطانك العظيم التجي ولعفك الواسع وإحسانك العميم ارتجي ها أنا أشكو إليك ما لا يخفى عليك فاكشف بنور ألوهيتك عني سحائب طري وبثي وحزني طمع المذنبون في سعة رحمتك وفاز طالبون بجزيل نعمتك وازدحم المؤملون على أبواب كرامك حتى تسابق العصاة إلى رحاب حلمك ونعمك يا قوي خذ بيدي. يا قدير عليك معتمدي يا قهار أقهر جنود أعدائي في كل وقت وحيم يا مقتدر اشتد وطأ على حجسادي باسمك القاهر المتين واجعلني بولايتك يا ولي يا حميد وليا محمودا واملأ باطني وظاهري يا بعثه يا شهيد يقينا وشهودا وارحمني رحمة تجمع بها شتات قلبي وتحقق بها وفران ذنبي وتفريج كربي فنعم الرب أنت ربي ونعم الحسب أنت حسبي يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا علي يا عظيم يا ذا والإكرام أنت الله الرحمن الرحيم المحيط السريع الظاهر الناصر الكريم بحانك فيك المرغوب ومنك المطلوب والمرهوب أدعوك دعوة نبيك وصفيك أيوب أنت الحق الذي لا حق سواه ولا معه غيره ولا شيء لولا لك العظمة والسلطان والملك والقدرة ورفعة الشان خلقت الخلق رحمة منك من غير حاجة لك في خلقهم ورزقهم ومدتهم بما شئت وتكفلت بأجلهم ورزقهم لك الحمد وسعت كل شيء رحمة وعلما وغفرت الذنوب وسترت العيوب حنانا منك ورأفة وحلما اللهم رب جبريل وميكائنه وإسرافنه ورب محمد صلى الله عليه وسلمه وعليهم أجمعين أب لنا من لدنك سلطانا نصيرا كسرنا وأغني فقرنا وارحم ضعفنا وانصر حزبنا يا الله يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم يا علي يا عظيم يا ذا الجلال والإكرام فناء زين العابدين البكري أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنك ولي حميد جواد وفي مجيد كاشف الكربات وباسط الخيرات ومجيب الدعوات ورب الأراضين والسماوات قولك الحق ووعدك الصدق وقد وعدت بالنجاة عبادك المؤمنين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين بعدك يا رب العالمين يا فالق الحب والنوى لا أضل وبك اهتدى ولا أغمي فبسلطانك أقتدين يا باسض يا ودود يا ملك يا معبود يا حي قبل كل حي ويا حي بعد كل حي ويا حي حين لا حي في ديم ملكه وبقائه يا مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين يا إلهنا وإله كل شيء إلها واحد لا إله إلا أنت تعالى قل ذاتك قدس ذاتك فامتلأ الكون بأنوارك وأسرارك وهباتك يا من هو الأول والآخر والظاهر والباطن يا من هو الأول الآخر الباطن الظاهر المقدم المؤخر المقدر والمتبر المحيط العالم الرَّبُّ الشهيد الفعال الخلاق الخالق الباري المصور يا مدير يا ذا العرش المجيد يا مبدء يا معيد يا فعالا لما يريد أسألك بنور وجهك الذي منأ أركان عرشك وأسألك بقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك فبرحمتك التي وسعت كل شيء لا إله إلا أنت يا مغيث أغثني. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا علي يا عظيم يا ذا الجلال والإكرام يا صانع كل مصنوع ويا جابر كل كسير ويا مؤنس كل وحيد ويا صاحب كل غريب ويا قريبا غير بعيد ويا حاضرا غير غائب ويا غالبا غير مغلوب ويا شاهد كل نجوى ويا منتهى كل شكوى نسالك أن تجعل لنا من أمرنا فرجا ومخرجا وأن ترزقنا من عيث لا نحتسب برحمتك يا أرحم الراعيم يا سابق الفوت ويا سامع الصوت ولا كاسي العظام لحما بعد الموج أنت ربي ورب الأرباب وميسر السحاب ومعوتق الرقاب إن كنت كتبتني شقيا فيه أم الكتاب فامحني واكتبني سعيدا فإنك تمحو ما تشاء وتثبت يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب اللهم إنك الحق القوي القاهر القديم الأول الآخر القيوم القدير الباطن الظاهر الصبوح القدوس العليم بما تكن السرائر المهيمن اللطيف المحيط بمكنونات الغمائر يا مفرج الكرب ومبلغ الأرب ورافع السماء وباسط الأرض ومالك الطول والأرض أنت النور البديع الأحد الصمد الفرد الرفيع لا يذل جارك ولا يطيع جوارك لك العزه لاتيه والعظمه اليتيريه جاهك قوي وسبيلك سوي والملي من واليت والشقي من عاديت لك الملك ثابت الباقي والعيذ دائم الواقي إهاريتك وماري وتريتك وإحاطة ربوبيتك وعظمة ألوهيتك وغوثك الذي أرثت به يونس في باطن الحوت وعلمك الذي أحاط بما فوقت تقوم وما تحت التقوم وما وراء البهمج يضرب السرادق حمايتك وأستل ستر أحنك وأستل ستر حنانك وإنايتك. حول عبدك الذي لا ملجأ له منك إلا إليك ولا تعويل له في شيء من الأشياء إلا عليك واشتد وطاتك على أعدائي في كل مقام واكفني شر جملة حسادي. بجلال وجهك يا ذا الجلال والكرم واكفني شر جملتي حسادي بجلال وجهك يا ذا الجلال والكرم اللهم بنورك اهتديت وَبِفَضْلِكَ اسْتَعَنْتُ وَبِإِذْنِكَ أَصْبَحْتُ وَأَمْسَيْتُ لَا يَضَاءُ قَلْبٌ وَنُورُكَ جَنَاؤُهُ وَلَا تُدْرِكُهُ أَسْقَامُ الْأَغْيَارِ وَشُرُودُ كَفَدَاوُهُ يَا مَنْ ظَهَرَ فَبَهَرَ وَيَكْفِكَ شَفًا وَسَتَرَ وَعَلَا مَا نَرَى بِشَهِيدِكَ وَكَفَا بِكَ شَهِيدًا يَا إِلَهَ الْعَالَمِينَ وَأُشْهِدُ مَلَائِكَتَكَ وَرُسُلَكَ وَهَامَتَ عَرْشِكَ وسكان سماواتك والأرطين من كل ما درأت من الخلائق أجمعين أني أشهد أنك أنت الله وحدك لا شريك لك تجبر الكثير وتموني الفقين فترحم طعيفة وتغيث اللهيف وتضع وترفع وتصل وتقطع وتجير ولا يجار عليك وتعز من تذلل بين يديك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك وحبيبك وخليلك اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله الكرام وصحبه العظام فورافه الفخام سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم إني ومن إني ولولاك لم تكن أنا لي أنالية ولم تظهرني من العدم إلى الوجود طوية عبدك من حيث أنت ومن حيث صفاتك وأسماؤك أشكرك وأثني عليك الخير كله إذا أوجدتني ورضيتني عبدا غمرته آلاءك ونعماء كل جزء مني من وإليك ابتداؤه وإليك انتهاؤه ولرحمتك اضطراره وللطفك افتقاره لا قيام بشيء من مخلوقاتك ولا وجود لموجود من إلا بقيوميتك ووجودك السعيد كل السعيد من وفقته لاستجناء عرائسة جلياتك وأزوار شهودك سبق قرائك وقدرك لقوم بالسعادة ولآخرين بالشقاء فإن كنت كتبتني من السعداء فحققني بك في مراتب السعادة إلى أعلى مرتقى وإن كانت الأخرى والعياض بك من ذلك ثم العياض بك من ذلك فامح هذا الوصف وأثبتني في دوان أهل السعادة والتقى إن أضرد عن بابك فإلى أي باب أذهب وكل باب أنت مالكه وسلطانه وإن أبعد عن جنابك فإلى أي جناب أتضلبه و اللَّهُ الله الذي عز ثناؤه وجل شانه لا تلاطمت أمواج بحار رحمتك وانقمتك على سفينه وجودي وما وجودي إلا مسنور قدرتك واثر رحمتك فكاد أن يورقني خوف نقمتك ولا تداركني بر برك وسعة رحمتك فيا من لا يشغله سمع عن سمع ويا من لا تغلطه يا من لا تغلطه المسائل ويا من لا يثبرن بانحاح محين اتقني برد عفوك وحلاوه رحمتك في كل حين وجعلني واحبابي فيك بيك من حزبك المفلح يا الله يا رحمان يا رحيم يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا فالجلال والإكرام اللهم بحقك أنت لا إله إلا أنت وباسمك الأسمى الذي ما دعيت به إلا أحببته وبمجدك الأحمى الذي اصطفيت به من أردته وبمحمدك الذي على كل عبادك قد اخترته وكل نبي له استنبأته ورسول له أرسلته وكل رحي من علمك القديم على رسلك أنزلت وبحق اللهم وعظمتها لديك وبجلال هريتك وأحديتك وربوبيتك عليك يا من وسع كل شيء رحمة وعلما وأمت الوجود بفضله وجوده حنانة ورحما أنت الحليم الستار العفو الكريم أجرني من خزي الدنيا وعذاب النار يا من لا يضيع جاره ويا من لا يهتك جباره أنا من ضر لجبرك فاجبرني أنا من لنصرك فانصرني أنا مفتقر لجودك فأسعفني غوثا غوثا رباه رباه لا تخزني يوم يبعثون يوم لا يذفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم بِكَ بك ولك السلام والتسليم سلام قولا من رب رحيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والكرام اللهم سرت فإليك وإن توكلت فعليك وإن سألت فأنت مسؤولي وَإِنْ رَجَوْتُ فَمِنْكَ رَجَائِي وَفِيكَ مَأْمُولِينَ أَنتَ أَعْلَمُ بِمَا تُسْعِدُ بِهِ عِبَادَكَ وَأَنتَ أَخْبَرُ بِمَا تُرْشِدُ بِهِ وَإِلَيْهِ عُبَّادَكَ فاجعلني اللهم من عبادك الذين أسعدتهم وعبادك الذين اخترتهم يا حيرة من لم تقدر له هداية ويا ضيعة من لم تشمله منك نظرة رحمتي وعناية يا إله السماوات ومدبر الكائنات أغنني بلطفك ونصرك وجبرك في سائر الحالات إني أنا عبدك الذي كونته من ماء وطي وصورته مما إمهي غير أمي بنفخة روحك التي سرى في سرها وأشرق ولاح من أفق تكويني بك نورها وبدرها لي الهناء والفوز والسعد بذلك حيث أهلتني ورضيتني مظهرا لما أبديته من سرك هناك وحقك لم نتجاسر على سؤالك إلا بعد ما أمرتنا بأن نسألك من فضلك في كتابك وإلا فمن نحن وما نحن وما مسالتنا بالنسبة إلى عزة سلطانك وعلو شأنك ورفعة جنابك قد أرشدتنا إلى كرمك بقولك أدعوني فدعوناك وأطمعتنا في نعمك بقولك استجب لكم وها نحن نرجو وفاءك وولاكك بعدك, بعدك يا صادق الوعد أدركنا بلطفك الذي من أدركته بشيء منه تحقق بكل مجد وسعد إنك الملك الحق المبين الواحد الأحد الفرد الصمد القوي المتين اللطيف المدود الشكور المعبود غفار الذنوب وستار العيوب ومفرج الكروب ومقشع الغمائي وكاشف الظلماء ونور الأنبار وبحر الأسرار القائم على كل نفس بما كسبت أسألك برحمانيتك يا رب العالمين